Köszönöm <tos> أَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْهِبَالُ وَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِّ اللَّهِ نَوْرُ جَمِيعًا صلى الله قارعة هل تحرم قريبا حتى يأتي وحد الله إلا الله لا يخلص من يعان ولقد برسول فَقَدْتُ تَكِيفَ كَانَ عِقَابًا أَفَلَنْهُ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ كُلٍّ مِنْهُمْ أَمْ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أن again ومن عنده علم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين We <laughs> في الظلام قد لي